المطولة حين إن انتصر فهذا المطلح ان يعودوا الى غدر ويرجعوا الى الصواب اذا فعلوا ذلك فاقل البطياء لديهم نعم ان شاء الله وياك ان تلقاني غدا بما يديق في صدري منك وياك ان تلقاني غدا اياك ان تفعل فعلا يكون سببا في عدم رضائي عنك أخاف أن تلقاني بما يضيق أو يضيق به صدري منك بحيث تتصرف تصرفا خاطئا أغضب عليك بسببه فاحذر ألا تنفي لا القيام بها والحفاظ عليها فهذه من من من خليفة رسول الله ويريد لك الخير والنصر نعم. اسمع هذه ووصيتي اسمع هذه هذا الحق واسمع وصيتي وطبق ما تدل عليه نعم ولا تغيرن ألا دار سميت فيها أذانا ولا يعني مررنا بالبلد الحلالي ننظر ماذا نسمع نسمعنا الأذان لا ما نغيط حتى نتأكد منه الأذان دليل على إقامة الصلاة والصلاة دليل على البقاء لكن قد يكون عندهم شيء من الانحراف إذا كانوا منعوا الزكاة هذا ممكن التفاهم به وندعوهم لأداء الزكاة وإلا نقادلهم أما الآن مجرد ما نسمع الأذان علينا أن نتوفق عن الإغارة حتى نتأكد من حالهم وإن كانوا يستئقون الإغارة نحن وإلا فهم أهلنا لهم ما لنا وعليهم ما عليهم إذا كانوا قد التزموا بأحكام الإسلام وقاموا بها على الوجه أكثر فالدليل أيها الأحباب يقول أبو بكر رضي الله عنه لا تغيرن على قومين سمعت منهم أذانا حتى يتبين لك حالهم إذا كانوا يأذنون وهم من عند الزكاة نقتلهم ولو أذنهم لكن علينا أن نتأكل فبمجرد ما نسمع الأذان نعرف أن باقون على الدين إما أنهم باقون على جميع أركان الإسلام أو على البعض ونتفاهم معهم على الالتزام بما بقي وإلا وجب ختالهم نعم. ولا تغيرن على دار سميت فيها أدانا حتى تعلم ما هم عليك واعلم أن الله يعلم من, س... من سريرتك يقول له اعلم بأن الله يعلم السر وأخبار اعلم بأن الله يعلم من سريرتك ما يعلم من علانيتك فأبو بكر لا يعلم إلا العلانية ومن معه من المهاجرين والعنصار ومن الشيوخ والكبار لا يعلمون إلا العلانية لكن السر يعلمه الأحد فرد الصمد راقب الله أنه يعلم منك السر وأخفه يعلم منك السر والعلان لا تمدر أو تحسن علانيتك والباطن فيه ما فيه لا اعمل وراقب الله واعلم أنه يعلم منك السر والعلانية نعم واعلم أن الله يعلم من سريرتك ما يعلم من علانيتك نعم واعلم أن رعيتك تعمل بما تراه تعمل الرعية الجن العساكر يعملون بما يرونك تعملون فإن رأوا جدا جدوا وإن رأوا انهزاما انهزموا وإن رأوا عملا شائنا تبعوهم وإن رأوا عملا صالحا صاروا على منوانهم فانت قدوتهم إذا أردت أن يستميتوا في القتال وإذا أردت أن يخلصوا في الفهاد وإذا أردت أن يراقبوا الله فيه في تتبع شرعه وتمثيل سنة نبي فابدأ بنفسك أولا وهم سيتبعونك على ما أنفع الإثناء وتآخذ جيزك وارفهم أما لا يصلح لهم <تصفيق> تعاقد الجيش يبتعدوا عما يغضب الله عز وجل برهم بالمعروف وانههم عن المنكر وانههم عن ما لا يصلح لهم وان هو عن ما يخالف شرح الله نعم فانما تقاتلون من تقاتلون باعمالكم بالعمل بالايمان بالعقيده وليس بالكثره وليس بالعدد وليس بالعده انتم تقاتلون العدو بما جعل الله أو بما منحكم الله من إيمان وعقيدة راسحة وإيمان قوي لا تقاتلونهم بالعدد هل ستقولون أن عددنا مئة وهم عدد, عدد خمسين أن عددنا مئتين وهم عددهم مئة لا تقاتلون بما معكم من إيمان لا. وبهذا نرجو لكم النصر على عدائكم وبهذا يعني إذا بهذه التعليمات والتزمت بهذه التوجيهات واقتفيتم هذه الارشادات نرجو لكم النصرة على اعدائكم سر على بركة الله تعالى فانطلق رضي الله عنه وارضاه املا وصية ابي بكر رضي الله عنه في جهاد من تجبر وعاند و كان النصر حليفه في وقت وجيز بتوفيق الله عز وجل ونكتفي بهذا القبر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم